بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشط القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر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 قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر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 فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إِنَّا إذا لفي ضلال وسعر أُلْقِيَ الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناصة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مشتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر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 وما حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر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 يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياع فهل من